ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت قدامنا, وثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم باذن الله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 والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة برثم فحسبه جهنم ولبيس المهاد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 كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين وموذرين, مبشرين وموذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس, ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه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 والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما ياتكم ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء, مستهم البأساء والبراء وزلزلوا, وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين فللوالدين والقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم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 حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتطَاعُوا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ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 والله غفور رحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس واثمهما أكبر من نفيهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتاماق لصلاح لهم خير وإن تخالقوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولوحجبتكم ولا, ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو اجتمعوا اولئك يدعون الى النار والله يدعو الى الجنه والمغفره باذنه ويبين اياته للناس لعلهم يتذكرون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 نساءكم حرث لكم فاتوا حرثكم أن ناشئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عربة لأيمانكم أَتَبَرُو تَتَقُو تُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ لَا يُوَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أيمَانِكُمْ وَلَكِنْ وَلَكِنْ وَأَخِذُكُم بِمَا كَسَرَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ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 وَإِن عَزَمُوا الطلاق فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ والمطلقات يتربصن بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يحل لَهُنَّ أَن يكتمن ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كن يؤمن, إن كن يؤمن بالله واليوم الْآخِرِ وبعولتهن أَحَقُّ بردهن في ذلك إن رادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم الطلاق مرتان فإن ساكم بمعروف أو تسريحوا بإحسان ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيم ما حدود الله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 خلقها فلا جناح عليهما ان يتراجعا إن, يتراجعا إن ظنا ان يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون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 واذكروا نحمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وَإِذَا طَلَقَتُمُ النِّسَاءُ أَفَبَلَغْنَا أَجْلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُهُنَّ أَيَّكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَادَوْا إِذَا تَرَادَوْا بَيْنَهُ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُعْضُوْ بِهِ مَا من كَانَ مِنْكُمْ يُوْمٌ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ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 لا تكلف نفس إلا مسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك وَإِنْ رَادَ فِصَالًا أَن تُرْضِعَ مِنْهُما وَتَشَاوِرَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ رَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ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 واعلموا أَنَّ الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حَلِيمٌ لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضه ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتل قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وان طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فنصف ما فردتم لهن فريضه فنصف ما فردتم الا ان او يعفو الذي بيده عقدة النكاح وان تعفو اقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم ان الله بما تعملون بصير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 وصية وصيه لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج فان خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف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 أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُولُو حَذَرٍ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا فَقَالُوا لَنُحْيَاهُمْ ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَهُ فَضْلٌ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ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 ألم تر إلى الملع من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا, إذ قالوا لنبي لهم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل أسيتموا إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا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 وقال لهم نبيئهم إن الله قد بعث لكم قالوا ملكا قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه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 وقال لهم نبيئهم إن ان ايه ملكه ايات يكم التابوت أن التابوت فيه سكينه من ربكم وبقيه وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الْمَلَائِكَةُ إِنَّ في ذلك لَآيَةً لكم وإن كنتم مؤمنين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 فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا, قالوا, لا اليوم قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة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 فافرغ علينا صبرا وثبت قدامنا, وثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم باذن الله وقتل داود جالوت واتاه الله الملك وأَعَاتهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دِفاعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُ بِبَعْضِ الْلَّفْسَذَتِ لَمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ جُزُوفَدٍ عَلَى الْعَالَمِينَ تِلْكَ آياتُ اللَّهِ نَفْلُهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اللَّهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرحيم الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ سراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالين بسم الله الرحمن الرحيم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 إن هذا لفي الصحف دول صحف إبراهيم وموسى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أعبدون ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم والدين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤن أحده